وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم أجيب داعي الله وآمن به أجيب داعي الله وآمن به يعفِر لكم ويجلكم من عذاب أليم، ومن لا يجيب داعي الله فلا يسب مُعذِّب في الأرض، ولا يسله من دونه أولياء، أولئك في ظلال مبين، أَوَلَمْ يَرَوْا أن قَلَّ قَسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِقَلْقِهِنَّ بِقَادِرٌ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاع فهل يهلك إلا القوم الفاسقون